إلا المصلين الذين هم على صلاتهم ذائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 إن ينفظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتعور ذلك فأولئك هم العادون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 أولئك فِي جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنات نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ